وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا تُمَّ النَّعْرَفَاتِ فَذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ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 الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا